علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار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 لها فاذا جاء وعد الاخره ليس وجوهكم ليسوء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 هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره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 فضلاً من ربكم لتبتهو فضلاً من ربكم ولتعلم وعدة السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه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 مَرَّنَا تَدْمِيرا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرا ضِيرًا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم مَجَعَلْنَا لَهُمْ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا قُل لَّنُومِتْ هَؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۚ انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ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 إِنَّ ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ومن قتل فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ان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 وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ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 وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا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 وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِيْنًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِيَّاْ شَيْئَ أَرْحَمْكُمْ أَوْ إِيَّاْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 بهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته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 عَنَا أَن نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ قَالَ اسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَطِينَ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا أَحْتَنِكَ نَزْرِيَةً لا ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ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 إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضت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 يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الْرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ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 وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدَخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَذُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ ان الباطل كان زهوقا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا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 إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون, لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا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 أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها، فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط من السماء.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 إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة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 ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا؟ أيننا لمبعوثون خلقا جديدا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 وأنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد ان يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعاً وقلنا من بعده لبني إسرائيل سكن الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.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 قُلِ دُعُوا اللَّهَ أَوِ دُعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ